قال رحمه الله قوله تعالى قوله تعالى خير عند ربك ثوابا أي جزاء المراد خير أملا أي ما يأمله الإنسان أحسنت في بعض النساء خير موجود هذا اللائب قال قوله تعالى خير عند ربك ثوابا أي جزاء وهذا يعود على الباقيات الصالحات وما عدا ما ينتفع به في الدنيا الحقيقة لا خير فيه وإنما هو من باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة فلا شك أن ما تقدم المال البنون إلى آخر ذلك لا فيها خير لهم وهم معرضون مقيمون على عصيان الله وإنما من باب قوله تعالى وَلَّهُمْ وَهُمْ فِي خَيْرِ فِي مَالِهِمْ وَبَنِيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْرَ بَذًا وَلَا يشاركون هؤلاء الصالحين في شيء من الخير أصحاب الباقيات الصالحات وإنما هُم من الباب الذي ذكره في قوله تعالى أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرى وأحسن مقيلة وليس أصحاب النار في خير البتة فهذا من باب استعمال اسم التفضيل في غير موضع له فلا يفيد المشاركة وزيادة معنى أنهم شاركوهم بالخير بما معهم من المال والبنين لكن باقي صحاب الباقيات الصالحات أخير أبداً ما شاركوهم بشي وهم معرضون ولكن هو من الباب الذي سمعته والله أعلم قال رحمه الله وخير أمل أي ما يأمله الإنسان خير أمل ما يأمله الإنسان يرجوه عند الله قوله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فما عظمها من آية هذه الأجرام العظيمة الجبال والأراضين السماوات كلها يوم القيامة كأن لم تكن فينقل الله سير الله يزيل الله الجبال من أمكنتها ويسيرها تسيرا سبحانه وتعالى هذه الجبال الضخمة تسير يوم القيامة وبعد أن تسيرت فتت وبست الجبال بسة فتتها الله سبحانه وتعالى وصارت مبسوسة كالدقيق المبلون وبست الجبال بسة أي أن الله فتتها وصارت مبسوسة كهذا الدقيق المبلول لا إله إلا الله وإنت تنظر للدقيق المبلول كيف يكون انتهت هذه الجبال التي كانت قبل ضخمة وربما لا تدك بأعظم الآلات الحديثة لا يستطيعون يأتون على ذك جبل ولا سيمة إذا كان قوي الصخور وإنما ينحتون به نحتا فلا شك هذا مر مهيب جدا وعظيم وخيف فأهوال يوم القيامة مخيفة فمن أهوالها تسهير الجبال أي نقلها عن أمكنتها وإزالتها من أمكنتها ثم نسبها بعد ذلك نسبة ودكها دكة حتى تبس كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها وتصير كهذا الذي ترون من الدقيق المبلول وترى الأرض بالزة بعد بس الجبال خلاص تظهر الأرض تماماً ما فيه حائل بين الناس وبين رؤية الأرض فليس هناك ما يحول عن رؤية الأرض ورؤية هذه الأرض الشاسعة وعظيمة المساحة والمسافة كانت الجبل ربما تعول ما وراءها من الأرض بينك وبينها ما تستطيع أن تنظر ما وراء الجبل من الأرض فإذا بست وصارت كما سمعتحد كالدقيق المبنون من الذي سيحون بينك وبين بقية الأرض وروية الأرض التي يرى الجبل وترى الأرض بارزة ليس هناك ما يحول بينها وبين النظر لها كانت الجبال موجودة فبصت الجبال وسجرت من أمكنتها وانتهت فلم يكن هناك حاجب عن الرؤية للأرض وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هذه كلها ثلاثة أشياء من أمور الآخرة ومن أمور يوم القيامة تسير الجبال من أمكنتها إزالتها من المكان الذي كانت عليه وبسها بسها وهكذا بعد ذلك ظهور الأرض جنية بارزة للناس لعدم وجود ما يحول بينهم وبين النظر إليها انتهت الجبال الحائلة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كلهم يحشرون ولا أحد يغادر عن الحشر يجمع الله سبحانه وتعالى الجميع يوم القيامة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون حتى هذه الوحوش والطير كلها تحشر ويجمعها الله سبحانه وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون وما عظم قدرة سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله عز وجل ويوم نسير الجبال إذا الجبال سيرت قال ابن كثير وأبو عمر وابن عامر تسير بالتاء وفتح الياء الجبال رفع دليله هنا عندنا ابو النصر لراء سبعية تسير دليله قوله تعالى وإذا الجبال سيرت وقرى الآخرون بالنون وكسر الياء الجبال نصب وتسير الجبال نقلها من مكان إلى مكان من يستطيع سير الجبال هذه ينقلها من مكان إلى مكان هذا ليس في طوق العباد ولا تحت قدرتهم إنما هو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستطيع سير جبلا بل دون جبل لا يستطيع سيره فضلا عن هذه الصخور العظيمة وترى الجبال بالزة وترى الأرض بالزة أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات كما قال فيذرها قاعا صفصفا وهكذا ليس هناك بيحول بينها وبين الرؤية كانت الجبال موجودة كما ذكر ذلك بعض الفسرين كما قال فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال عطاه وبرز ما في باطنها من الموتى فترى باطل الأرض ظاهرا قوله وحشرناهم جميعا إلى الموقف والحساب فلم نغادر منهم أي نترخ منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا هذا أيضا من أحوال يوم القيامة وأمور يوم القيامة العرب على الله سبحانه وتعالى صفا فلا أحد يتخلف كما ذكر في الآية المتقدمة عن حشر الله ولا أحد يتخلف عن العرب والله سبحانه وتعالى سيجعل العباد كلهم يعرضون, كلهم يعرضون عليه يوم القيامة كما جاء في حديث عدي رضي الله تعالى ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من أحد سيعرض ويكلم يوم القيامة وهكذا مجيهم على الحال المتقدم عراح حفاه قر على ما خلقنا ما خلقناكم أول مرة ثم انتقل وأضرب عن شيء آخر إلى شيء آخر مع عدم إبطال ما تقدم هذا ما يسمى بالإضراف الانتقال إلى ذكر فذكر شيئا ثم ذكر شيء آخر انتقل إليه مع تحقيق وتقرير ما تقدم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة ثم انتقل إلى شيء آخر بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً هذا شأن الكافرين المنحدين شأن الكافرين النافين للبعث والنشور فهم منكرون لهذا وهذا إلحاد منكرون للبعث والنشور بل زعمتم أن نجعل لكم موعداً ما في موعد للعرض وما فيه موعد الحشر وإنما هي حياة للدنيا نموت ونحيا قال رحمه الله قوله تعالى وترى قوله تعالى وعرض على ربك صفا أي صفا صفا فوجا فوجا لا أنهم صف واحد وقيل قياما كما يقال لهم يعني الكفار لقد جئتمون ثم يقال لهم يعني الكفار نقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة أحياء وقيل فرادة كما ذكر في سورة الأنعام وقيل غرلا وهكذا حفاتاً عراتاً كما خلقناكم أول مرة أقوال مختلفة يعني أحياء خلقناكم أول مرة أحياء فجئتمون أحياء وقيل فرادة خلقناكم أول مرة أحياء أحياء فرادة دو أحد على وهكذا أيضا غرلا غير مختونين وحفاة غير منتعلين وعوراة غير كاسين جئتبونه يوم القيامة عن الحال الأول الذي بدأناكم كما بدأناكم تعودون قال رحمه الله وقيل غرلا بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا هذا الإضرام ما يسمى إضراب انتقالي وليس إبطالي وهناك إضراب إبطالي يبطل المتقدم الكلام ثم ينتقل إلى الصلاة قال رحمه الله قوله بل زعمتم أن, نجعل, أن نجعل لكم موعدا أي يوم القيامة يقوله لمنكر البعث أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنباءنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباءنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهب عن ابن طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثناثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار هذا يدل على أنه ما فيه سيارات يوم القيامة تذهب هذه السيارات فتبقى المراكب التي كانت قبله قبل وجود هذه المراكب الحديثة فالناس يحشرون على مكان قبله ويركبون وأما السيارات وغير ذلك ما هي موجودة ويُحشر الناس أربعة على بعير ثلاثة أثنان على بعير ثلاثة على بعير إلى آخر والحديث الصحيحين فتذهب هذه المراكب التي الآن تمتع بها الناس وترجع تلك المراكب الأولى أو الأول قالوا تصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنباءنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباءنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن سماعين قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن المغيرة ابن النعمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراتا قرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين هذا كالتفسير لقوله لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة فمثل هذا الحديث يوضع عند هذه الآية في التفسير فإنه ظاهر في الدلالة عن مقصود منها كما بدأنا أول خلق نعيده كما خلقناكم أول مرة قال رحمه الله إنكم محشورون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاتًا عُرَاةً غُرْلاً وما في أحد ينظر إلى أحد عُرَاه ولا أحد ينظر إلى أحد لأمر أعظم من هذا كما قال نساء صلى الله ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيمه إن ناسًا ما يعرى بإبراهيمه أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيمه إبراهيم يقول أنور نائب فاعل عند من؟ ها؟ كيف؟ بدل عند من؟ ها؟ ما في شيء غال عند غيرك عند من؟ فضل خبر أحسنته خبر أول ونائب الفاعل مستدد تغذيره هو يعود على من؟ أحسنته ويصلح يكون مبتدأ وأول من يخسى جملة خبره نصي أول خبر مقدم وإبراهيم مبتدى مؤخر إبراهيم أول من يخسى يوم القيامة يسرع على الموجود أول مبتدى وإبراهيم خبر ونايب الفاعل مستدر يعود على من يخسى هو أحسنت قال وأول من يخسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحاب يوقذ بهم ذات الشمال آه إله إلا الله هذا يحمل على من ارتد كما سيأتي وإن ناسا من أصحابي وقولوا من أصحابي باعتبار مفارقته لهم وإن يذهب شرف الصحبة بالردة ولا يبقى معهم شرف, شرف الصحبة بردتهم ولكن باعتبار ما كان وهكذا باعتبار الزمن وأما الصحبة فلا وإن ناساً من أصحابي يوخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم وانت فارقتهم كانت رده العيادة بالله عن الإسلام انتهى شرف, شرف الصحبة وان كان شيء من معاصف هذا شيء آخر لا ينتهي شرف الصحبة بها فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله العزيز الحكيم وهذا يكفي ونكمل ما بقي الا قال اخبرنا ابو الحسن السرخسي قال اخبرنا زاهد بن احمد السرخسي قال اخبرنا ابو اسحاق ابو القاسم جعفر ابن محمد بن المغلس ببغداد قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمذاني قال بنا ابو خالد الاحمر عن حاتم بن ابي صغير عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت, قال رسوله قالت قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة قال عراتا حفاتا قالت قلت والنساء قالوا النساء يجمع لكل ذلك الموقف والنساء ورجال وأهوال لا تجعل أحدا ينتبه لأحد نفسي نفسي قلت والنساء قالوا النساء قلت يا رسول الله نستحي لا إله إلا الله تستحي عائشة رضي الله تعالى عنه ونه يتبرجنا ونه يبالين نستحي من هذا الأمر وقد قدره الله علينا عنده النعفة قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك أن يهمهم أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض وأما الآن هم يختلطوا يدفعوا السرج إذا في شيء من ذلك ومن حقهم ويالله بسم الله لا حياة ولا شيء إلا تأدب في كثير, في كثير من النساء إلا من رحم الله من من تستحي من الاختلاط بالرجال وأن ينظر إليها الرجال وتتكشف عند الرجال تستحي من هذا نحن في بلاد اليمن لا زالت العفة موجودة والخير موجود أما في بعض البلدان صلى الله عليه وسلم المرأة إلى الرخبة لابسة والرجل قميصه في الأرض يسحبه أم يصف الأرض يسحب والمرأة متعرية تماما متعرية عليها ثوب شفاف ويرى ما يرى منها والرجل الحشمة تلك والغميس يسربل به وهكذا أيضا ربما يتزر أو يلبس شيء من تلك الألبسة التي فيها شيء من تستر وإن كانت البناطين فيها شيء من تستر أما تلك بسرها ربما تخرج فنعوذ بالله من الخزين فالبلاد اليمنية والله في خير فلذلك ما أعجبهم هؤلاء الفجر هذا الخير الموجود في البلاد اليمنية يريدون إبعاد هذا الخير عننا حتى ندبر وننتهي ثمنتها غيرنا فقاتل الله المنافقين الذين يعينونهم على هذا البلاء قاتلهم الله فبعضهم ما معا لم حاربت هذا الخير والله بعضهم ما معا إن لم هذا الخير كن عميلا لعداء الله وما معه لحرب مثل هذه الدور مصلط عليها من القفار صلاة واضحة أوراقه ومطالباته تدل على عمالته حسبنا الله نعم الوكيل سبحانك الله وحمدك لا إله لا نستغفر فأتوب إليه